الفصل التاسع من كتاب علاقات خطره لدكتور محمد طه أنت تكرهني إذن أنا موجود تصور لما يكون مصدر احساسك بنفسك في الدنيا هو إن حد بيكرهك تصور لما يكون شعورك بوجودك مرهون بوجود ناس بتحسدك وبترقبك وبتتآمر عليك تصور انك ما تحسش بإمتك وبأهميتك إلا من خلال ناس عاوزة تسمك وتموتك وتخلص منك زي ما قلنا من أصعب الأمراض النفسية على الإطلاق مرض الفصام وهو واحد من فصيلة أكبر من الأمراض اسمها الأمراض الذهانية أول وأهم معرضين في الفصام او الجنون هم الضللات والهلاوس في طبعا أعراض أخرى كتير ضللات يعني أفكار خاطئة وصاحبها مصدقها لدرجة لا تقبل الشك وهلاوس يعني المريض يستقبل حاجات مش موجودة في الحقيقة يسمع أصوات غريبة يشوف صور ومشاهد مش حقيقية يحس بحاجات محدش غير ويحس بيها وهكذا المهم كل دي أعراض مرضية معروفة ومكتوبة بشكل أدق وأفضل في كتب الطب النفسي وعلم النفس لكن دي مش كل الحكاية ومش غاية المقصد الحكاية من وجهة نظري هي إيه اللي وراء الأعراض الغريبة دي؟ إيه معناها وإيه سببها؟ جاية منين ورايحة فين؟ المريض عاوز يقول إيه من خلالها؟ يعني إيه حد يبقى متأكد إن الناس بتكرهه عاوزة تموته؟ ليه حد يتصور ان في كاميرات بترقبه او في سم في الأكل؟ إزاي حد يشوف حاجات مش موجودة؟ أو يسمع أصوات مش حقيقية؟ طبعا في تفسيرات كتير وإجابات أكتر منها الوراثي والجيني والبيولوجي والكيميائي وكلها قائمة على نظريات علمية غاية في الدقة لكن الأهم والأدق منها جميعاً هو التفسير النفسي اللي ليه علم قائم بزيته اسمه علم السايكو تصور حد وصلته رسائل نفسية في طفولته وأثناء تربيته وساعات في معظم فترات حياته إنه مش مهم وإنه مالوش قيمة رسائل من نوعيد أنت مالكش لازمة يا ريتنا ما خلفناك كان غيرك أشطر أنت زي قلتك تصور حد كل اللي شايفه من اللي حواليه حب بشروط وقبول بشروط واهتمام بشروط تصور حد كان مضطر طول الوقت إنه ما يبقاش نفسه ويدفنها ويدفن معيها حقيقته وطلقائيته وإبداعه علشان خاطر اللي حواليه يرد ويقولوله برافو الشخص ده نفسيته هتبقى عاملة إزاي؟ بلاش كده؟ حد بيتقلب الكلام اختار مستقبلك وعمل اللي أنت عاوزه ويتقلب التصرفات إيه تكون غير المشروع اللي أنا عاوزه أو واحدة يتقلها بالكلام أنت حرة ومعززة ومكرمة ويتقلها بالتصرفات انتعار وجود الجريمة وزنب. كل دول هيكونوا عاملين إزاي من جوة؟ إحساسهم بنفسهم هيكون إيه؟ علاقتهم بنفسهم وبالعالم هتاخد أي شكل؟ بدون الدخول في تفاصيل مؤلمة، دول هما المادة الخام والطربة الخصبة للمرض النفسي. كل واحد منهم هو عبارة عن مشروع مريض نفسي من الدرجة الأولى. كنبلة موقوطة مستنية لحظة الانفجار، في وجود بعض العوامل الجينية والبيولوجية طبعا الأمراض النفسية باختصار شديد جدا هي إما جنون أو دفاعات ضد الجنون على رأي دكتور ريحيا رخالي يعني اللي هيقدر منهم يستحمل واقعه المؤلم ويحتفظ ببعض من عقله في مواجهة تربيته وظروفه وجيناته هيصاب بأمراض زي الاكتئاب والقلق والترابط الشخصية أما اللي مش هيقدر يستحمل الواقع والظروف والضغوط والصدمات النفسية اللي شافها طول عمره فده اللي هيكرر بشكل واعي او غير واعي أنه ينفصل او ينفصم عن الواقع ده تميما ويخلق الواقع بتاعه هو علشان كده سموه فصام وهنا لنا وقفة عند جملة يخلق الواقع بتاعه هو اللي شافه مريض الفصام من واقعه وحياةه والناس اللي حواليه أصعب بكتير من تحمل قدراته النفسية والعقلية علشان كده هو بيقرر انه يسيب العالم ده كله على بعضه ويعيش في عالم خاص به هو الوحده في ناس هو اللي يصنعهم واحداث هو اللي يصغها وتفاصيل هو وحده اللي يتحكم فيها فيبدأ يخلق اشكال والوان وبني ادمين لهم صوت وصورة وحياة وينسج حكايات وروايات وسيناريوهات ويصدق افكار ومعتقدات وشكوك طيب المنطقي؟ إنه طالما اللي شايفه قبل كده في حياته حاجات وحشة وخبرات مؤلمة يبقى يخلق شخصيات جميلة وطيبة وأحداث هادية ولطيفة وخفيفة في الحقيقة ده ساعات بيحصل بس مش دايما اللي بيحصل أكتر هو العكس ورغم ان ده غريب لكنه مصير للشفقة لأقصى درجة ليه؟ أقولك ليه مريض الفصام وصلته رسالة في مرحلة ما في حياته إنه مرفوض إن وجوده مش مرغوب فيه إن كيانه ملهوش أي قيمة ولا لازمة ولا أهمية حتى الأقرب الناس ليه يبقى في الحقيقة هو من جواه بيتمنى أي شكل من أشكال الوجود وأي درجة من درجات القيمة والأهمية وهنا الغلب والوجع الحقيقي مريض الفصام بيتمنى من جواه إنه يحس بوجوده حتى لو معنى ده إن في حد بيكرهه حتى لو من خلال حد هو بيخلقه ويتصور إنه هيحط له سم في الأكل هو يعني كان عارف يعني إيه حب من أصله؟ هو لأ حبه وقال لأ هو العالم الداخلي بتاعه فيه غير كده؟ دا يدوب بيدور على أي حد ان شاء الله حد يكرهه ويتآمر عليه ويبقى عاوز يموته ما هو معنى كده إنه موجود وإنه مهم وإنه ليه إيمة وإيمة كبيرة كمان دا بعض المرضى من غلبهم بيتصوروا إنهم أنبياء أو المهدي المنتظر من كتر احتياجهم الشديد للاهتمام والشعور بالقيمة والأهمية لحوله لقوة إلا بالله تصور شدة وعمق الاحتياج اللي يخلي حد يخلق أصوات مخيفة وأشكال ناس مرعبة ويصدق إنهم بيرقبوه وبيكرهوه وعاوزين يخلصوا منه علشان ده يحسسوا بوجوده وبقيمته تصور ضعفه وغلب حد بيشك ان أي اتنين بيكلموا بعض يبقى بيتكلموا عليه لإنه هيموت ويحس إنه مهمة عند أي حد حتى لو هيتكلم عليه مريض الفصام بيصرخ من خلال أعراضه ويقول أنا موجود وطبعا المصدر الأساسي والرئيسي لكل الهلاوس اللي بيخلقها وكل الضلالات اللي بينسجها هو العالم الداخلي بتاعه اللي مليان كائنات مخيفة وأشكال مرعبة وأصوات صارخة اتكونت جواه من خلال كل اللي وصله عن نفسه وعن الآخرين طول حياته ولو ما نفعش كل ده يرجع في عمره العقلي شوية ويهلوس بالمية والبحر والغرق اللي بيفكره بالسائل اللي كان بيعوم فيه في المكان الوحيد اللي حس فيه بالأمان رحم أمه لو ده كمان ما نفعش ينفصل تماما عن الحياة ويجي لك تتانيا أو تخشب تخليه زي أي نبات أو جماد لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك طبعا ده تفسير مبسط جدا ولا يمكن تعميمه في تفسيرات كتير وأعراض أكتر مريض الفصام مصاب في أعماق أعماق نفسه مصاب في وجوده ومعناه وإمته وأهميته مصاب بشعور الشديد بالرفض اللي وصله بشكل آسي ومتتابع إزاي ما يتجننش يعني؟ نرجع هنا تاني بقى عندك وعندي وعند أصحابنا وحبايبنا وأولادنا وقريبنا ونقول ونعيد كمان الدفاع القوي الناجح ضد كل الأمراض النفسية مهما تطور العلم وزادة الأبحاث هو وجود انسان ولو واحد قبلك ومهتم بيك وبيحبك حب حقيقي غير مشروط خط الرجع الأخير ضد الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية في وجود كل أنواع الأدوية والعقاقير هو علاقة إنسانية يوصل لك فيها انك من حقك تكون نفسك من غير ما تدفع أي تمن. حقق الصد الصلب ضد الزهان والفصام والجنون بالرغم من نجاح بعض الطرق الأخرى هو انك تصدق انك تستاهل تعيش وتستاهل تفرح وتستاهل تتحب وأن ده حقك. تستاهل تعيش وتستاهل تفرح وتستاهل تتحب وده حقك جرب تقول كده انا أستاهل أعيش وأستاهل أفرح وأستاهل أتحب وده حقي الفصل العاشر كرباج لازم وحبل المفروض معظم الأمراض النفسية لها أسباب بيولوجية معروفة ومثبتة بدلاء العلمية قوية إلى جانب عامل وراسي لا يبقس به في كتير من الحالات لكن في الحقيقة الأمراض النفسية مش بتتفسر بس بالأسباب البيولوجية أو بالعوامل الجينية ده في عشرات وربما مئات العوامل الأخرى اللي بتتداخل مع بعض علشان تؤدي في الآخر للإصابة بالمرض ده او غيره من أمراض النفس ومن أهم العوامل دي طريقة التربية ومعاملة الأب والأم والرسائل اللي وصلت للأبناء من خلالهم واللي تأثيرها تضامن مع باقي العوامل لغاية ما أصبح عندنا مريض نفسي زي ما عرفنا قبل كده كل واحد فينا بيوصله خلال تربيته مجموعة من الرسائل النفسية اللي مع تكرارها وتأكدها من الأب والأم كل شوية تتحول لجزء لا يتجزأ من التكوين النفسي للأبناء لدرجة ان الرسائل دي بعد كده تطلع من جواهم ليهم تلقائيا وكأنها بتاعتهم هم شخصيا يعني اللي وصلته رسائل من نوعية انت ما تستهلش انت اقل من غيرك شوف فلان احسن منك ازاي هيكبر وتفضل الرسائل دي جواه وهيطلع له صوت من جواه كل شوية يقوله انت قليل انت وحش فلان عمل وانت ما عملتش وهكذا. احنا جوانا جهاز نفسي مهم زي ريكوردر متسجل فيه كل الرسائل اللي وصلتنا في طفولتنا وصدقناها عن نفسنا وعن العالم وعن الاخرين. الجهاز ده شغال 24 ساعة في اليوم حتى وإحنا نايمين ممكن يبعت لنا رسائله في الأحلام الجهاز ده حتة منك مش حاجة منفصل عنك ولما الرسائل دي بتطلع لوعيك بتكون خلاص بقت بتاعتك تصور بقى حد وصلت له رسائل نفسية وهو صغير عادة قبل سن خمس سنوات محتواها عبارة عن أنت معملتش اللي عليك أنت دايما مأثر أنا مش راضي عنك في احسن من كده لسه ناقص شوية كمل لما الرسال دي يصدقها عن نفسه ويخزنها جواه لدرجة أنه يبدأ بعد شوية يتعامل بيها مع نفسه، تفتكر هيعمل إيه؟ بكل بساطة الشخص ده عمره ما هيحس أنه عمل اللي عليه، هيملاه الشك في كل حاجة بيعملها، هيحس بالزنب والتأثير على كل خطوة بيخطسيها، لأنها دايما نقصة ومش كاملة وكانت ممكن تبقى أحسن. الشخص ده كل ما يعمل حاجة تطلع له فكرة ملحة من جواه تقوله لسه شوية ما تعملتش صح المفروض كانت تتعامل بشكل أفضل لازم تعيدها تاني علشان تطلع احسن انا لسه مش راضي اعمل الصح فيعيد ويزيد اللي عمله علشان يهدى ويرتاح وترجع الفكرة تتقرر تاني وهكذا وهكذا بلا نهاية الموضوع ده ممكن يحصل في النظافة الوضوء الصلاة النظام الترتيب الأكل الشرب الاستحمام، قفل وفتح الباب، طريقة وتفاصيل اللبس، أي حاجة، أي حاجة، سلسلة لا نهائية من الشك والمراجعة وعدم الرضا واحد اتربى على أنه دايماً مشكوك فيه، دايماً ما فيش رضا من أبوه او أمه، ما يشكش في نفسه وفي أفعاله ويعيدها ألف مرة كل يوم، ليه يعني؟ اللي بنوصفه ده هو واحد من أشهر الأمراض النفسية وأكثرها انتشارا اسمه الوسواس القهري وساعات بيتحول إلى سمات وخصائص شخصية عميقة وطويلة الأمد ويبقى صاحبها مصاب بالضراب الشخصية القهرية في طبعا شكل تاني من أعراض المرض ده وهي أفكار مطلحقة بتطلب من المريض أنه يشتم حد أو يسيء حد وساعات كتير الحد ده بيكون ربنا وفي الحقيقة ربنا هنا مش بيكون مقصود به ربنا نفسه قدم هو رمز لكل سلطة أبوية أو والدية اتعامل معها المريض في حياته ووصلت لي رسائل أسيا بالشكل اللي وصفناه ساعات كمان تتوارد على زهن المريض أفكار او صور جنسية ويحاول يقاومها ويقاوم الانسياق وراها وده ساعات بيكون برضو شكل من أشكال الاعتراض والتمرد على تربية أسيا وعنيفة مريض الوسواس القهري بيكون جوا عملاق نفسي ضخم صوته عالي وتأثيره قوي عملاق جبار لا يرضى أبدا في إيده سلاحين في منتهى الأسوأ سلاح الشك وسلاح الشعور بالزنب بيستخدمهم علشان يسلط على المريض أفكار وخيالات وصور بشكل متلاحق ومتواتر لا يكل ولا يمل وطول الوقت بيعيد جوان نفس الرسائل الأديمة اللي وصلته أنت ما عملتش اللي عليك انت دايما مأثر، انا مش راضي عنك، اعمل الصح. العملاق ده لغته ومفرداته كلها عبارة عن مشتقات وتنويعات من لازم او المفروض. مجموعة هائلة من اللوازم والمفروضات اللي كل واحدة فيهم عاملة زي السيف الحاد المصلط على نفس صاحبها بدون راحة او هويدة. واللي أصلهم كلهم تربية أسية وتنشئة صعبة. عاوز أقول لكم بكل معاني الأمل والرجاء. اردوا من أولادكم بأقل القليل بلاش تعيروهم بالتأثير وعدم الكمال بلاش تجلدوهم بكرباج لازم وبلاش تشنقوهم بحبل المفروض سامحوهم وعذروهم وقبلوا خطأهم وضعفهم وفشلهم وقبلها سامحوا نفسكوا وعذروها وقبلوا خطأكوا وضعفكوا وفشلكوا احنا بني قدمين احنا مش ربنا